إلا الذين عَاهَدتُّم من المشركين ثم لم يَنقُصُوكُمْ شيئا ولم يُظَاهِرُوا عليكم أَحَدًا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انْسَلَخَ الأشهر الْحُرُمُ فَاغْتَبِرُوا المشركين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 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ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 قل إن كان آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ وتجاره تخشون كسادها ومساكن تضونها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسولي وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن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 178. سبحانه عما يشركون 179. يريدون أن يقفئوا نور الله بأفواههم 117. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون 118. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره, ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 119. يا أيها الذين آمنوا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 يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأفسكم.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 يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تَفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عذاباً أليماً وَيَسْتَبْدِلُ الْقَوْمَ الْغَيْرَكُمْ وَلَا تَظُرُوهُ شَيْأَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 إن في روح فافو وثقالو وجالدو بأموالكم وآفوسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتتبعوك ولكن بعدت عليه 119. وعلموا الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون 110. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 129. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون 120. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْجُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُم مِّن يُحَادِّلُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُنَّ رَجَهَنَّ مَخَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ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 126. وخالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم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 119. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون 110. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات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 121. وتولوا وهم معرضون 122. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون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 قلنا جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 121. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون 122. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو القول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين 116. وارضوا يكونوا مع الخوالف وقبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم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 124. والله سميع عليم 125. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم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 119. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون 110. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن 111. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به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 129. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فدقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ من صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم 112. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم